باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم أو قبل أن يطعم يطعم أو يطعم نسختين صحيحتين يعني لو قلت باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم أي بنفسه وقبل أن يطعم أي يطعمه أبوه يطعمه إيه أبوه فباب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم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 التعقيب عليه من حديث الباب بيان ما من أم قيس ولعله طبعا هذا أول حديث وآخر أول حديث في جامعة الترمذي واخره أول وآخره لأم قيس بنت محسن لأم قيس إيه ذلك لأنه ليس لها في جامعة الترمذي سوى هذا الحديث الواحد حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عدة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنه وهي أم قيس بنت محصن بن حرسان حرسان بضم الحاء وإسكان الراء المهملة وفتح المسلسة الفوقية فتح المسلسة الايه حرسان يعني أم قيس بنت محصن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 وحجاج الى حجاج بن محمد قال حدثنا ليس يعني ليس ابن, إيه ابن سعد المصري ليس بن سعد الا حدثنا ليس قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الحسن مولى ام قيس بنت محصن احد الروا عن ام قيس أبي الحسن مولاه أو الحسن ايه عرفت اني روى عنها من التابعين أول حديث الباب عبيد الله ابن عبد الله ابن عدب ابن مسعود المسعودي رضي الله عنه وهذا أبو الحسن مولى أم قيس ومن الصحابة عرفت مين وابصة الجهني وابصة بن معبد هذا أبو الحسن مولى أم قيس رضي الله عنها قالت عن أم قيس قالت توفي ابني لعل ابنها اللي هو إيه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 حديث واحد وأدلة الترجيح لازم تبقى عندك أدلة في الاحتساب وفي العد وفي الأحصاء ماش يعني ماشي عن جهية مش منقول من عندنا كده أن الحديثين حديث واحد لازم تجيب أدلة قوية على أن الحديثين دول إيه حديث. وليس حديثين لأن قضية العد برضك بتح... بترجع إلى دقائق في الدلالة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 قد ساقهما مساقا واحدا ساقهما مساقا واحدا أولهم سفيان ابن عيين سفيان ابن عيين وأنت كما قد علمت من الخبر هنا من طريق سفيان فالترمزي لعله اقتصر لعل الترمزي اقتصر على حكاية البول على حكاية بل في حجر النبي ها. لكن الخبر أوسع من كده والترمزي قصر على ما يستفاد في الباب او مقصود الترجمة من الباب اه ممكن نقول كده ممكن نقول ايه إنه اقتصر على مفاد الخبر ودلالته على ايه على مراده من الباب مراده من الباب مراده من الايه ما جاء في بول الغلام قبل ان يه يطعم مش كده ولا ايه لكن هذا سفيان بن عيينة عند الامام مسلم قال الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن ابي عمر واللفظ لزهير يعني دول جميعا ها هؤلاء جميعا يعني التميمي ها التميمي ها وابن ابي شيبه وابو قيسما زهير ها ابن حرب والناقد عمر بن محمد عمر بن محمد الناقد والماكي العدني ابن أبي عمر الأهل العدني جميعا عن سفيان واللفظ لزهير قال يحيى أخبرنا وقال, الآخران وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت نحصن أخت عكاشة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 كما ساق حديث ثاني وبعدين ذكروا في هذا السياق لكن حنشوف برضك القضاء التام ممكن يأتي عن طريق المت مين؟ قالت ودخلت عليه بابن اللي قد أعلقت عليه من العذرة أعلقت عليه من الإيه من العذرة مرض بيصيب الحلق يشبه الآن ما يقال إن إحنا نقول عليه النهاردة إيه؟ نقول عليه احتقان الزور أو اللوز؟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 وكلاهما قست وقسط اللي هو العود إيه العود الهند على يكون بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفيه جمع شفاء أشفيه ها فإن فيه سبعة أشفيه منها ذات الجنب منها ذات منها ذات الجنب يصعط يصعط من العذره ويولد من ذات الجنب يصعد يبقى لذات العذره الصعود ولذات الجنب يولد ها ها الصعود فين واللد فين الا اللدود الا فين في السماء اللدود يسمى الايه والثاني الصعود اه تمام قال يصعد من العذره ويولد من ذات الايه زي ما انت شايف كده دخلت بابن لي فبال ودخلت بابن لي وقد اعلقت عليه اعلقت عليه منين أعلقت عليه من العذرة فقال علامة على ما اولادكن اولادكنا عليكنا بهذا الإيه العود الهندي وذكر ان فيه سبعة ايه سبع سبعة اشفية كذا وكذا ايضا جمعهم البخاري في رواية عنه عن مين؟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 قد أعلقت عنه أخاف أن يكون به العذراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغرنا أولاد كنا به العلاق علي بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفي منها ذات الجمل ثم أخذ النبي صبيها واضح الجو ثم أخذ النبي صبيها هو ذه ده هو ذل ده دخل على العذراء إيه؟ ثم أخذ النبي صبيها معمر بينه أوي قال إيه القضية واحدة ولا اثنين واحدة قال ثم أخذ النبي صبيها أي ذاك ولا غيره ولا إيه ولا غيره هو ثم أخذ النبي صبيها فوضعه في حجره يبقى القضية إيه مسق واحد مسق إيه والقضية هي متلازمة هو الولد ده هو الصبي ده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 ان الحديثين لو عدناهم حديثين ومضى هذا الكلام حيمضي ممكن اه ممكن يمشي ممكن ايه يمشي كما يفعل مين كما يفعل اصحاب الاطراف زي المزي مسكي المزي ها المزي اعد الخبر ده ايه اعد الحديث ده ايه اتنين عد الحديث ده ايه اتنين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 والثاني حاجة الشهرة والاستفادة، يعني يمكن يجتمع في الحديث الواحد إيه غرابة من جهة وشهرة واستفادة من إيه من جهة، فأما الغرابة فالحديث لا يرويه عن أم قيس إلا من عبيد الله جدنا عبد الله جدنا عتب وتفرد به عن عبيد الله الزهري والاستفادة وشتهر عن الزهري واستفاد وشتهر عن إيه؟ فمنها غنا نقول اجتمعت فيه الغرابة.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 ها مخرجه ضيق يعني لا يروي عن ام قيس الا عبيد الله اجد عبد الله ها عبيد الله عبد الله بن عبد بن مسعود وتفرد به عن عبيد الله لا يروي عن عبيد الله الا مين الا ابن شهاب الزهر إلا ابن شهاب طبعا ابن اغترف علم السبعه او التسعه من فقهاء اهل المدينه ورأس هؤلاء بعد سعيد بن المسيب وعروه عبيد الله عبيد الله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 أهل المعرفة بالحديث واللي لهم نهم في معرفة مصادر الخبر وموارده بيهتموا جداً بهذه المسألة لأنه كما تعلم أن من أنواع علم المصطلح أو من أنواع فنون علم الحديث معرفة الآحاد ها الآحاد والعزيز والمشهور والمتواتر، آحاد عزيز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 هذا الخبر اذا نقدر نقول هو حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس هو حديث من باي إذا هاه هو حديث الزهري هاه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت نحص ويرويه عن الزهري جماعة جماعة جماعة هاه جماعة من أسبات أصحابه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 الاوزاعي ابن جريج معمر سفيان ابن عيينة شعيب يونس ابن يزيد يعني يونس ابن يزيد الايه الايلي يونس ابن يزيد الليث ابن سعد عمرو بن الحارث يعني عمرو بن الحارث ابن يعقوب ابو امية الايه المصري ها عمرو بن الحارث يعني الايه المصري صالح بن كيسان اسحاق بن راشد سليمان بن كثير عبد الله بن زياد بن سمعان يعني عبد الله بن زياد بن سليمان ابن سمعان الزهري يحيى ابن عبد الله بن سالم العمري يعني سالم ابن بن عبد الله ابن عمر يحيى ابن عبد الله بن سالم العمري يعني ابن سالم بن عبد الله ابن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 يعني برد ابن سليمان بيسموه برد ابن سليمان إيه يعني بينسبوه المير لمكحول برد ابن سنان الشامي المكحول زمعة ابن صالح صالح بن أبي الأخضر يبقى كده بلغنا كم ها بلغنا ثمانية عشرة ثمانية عشرة راويين ثمانية عشرة إيه راويين دول بيرواها كده بيرويها كده جميعا عن الزهر يعني نقدر نقول بقى كده هذا معنى ما أردنا أن ننبه عليه من أن الخبر وإن كان غريبا وإن كان غريبا من جهة إلا أنه مستفيد منتشر من إيه من جهة تاني آه آه من جهة إيه تاني ومن حيث استغرب الخبر استفيد وانتشر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 قلت لك معمر يبقى أنت تدور فين على طول عبد الرزاق على طول حتدور فين في عبد الرزاق يعني حتقول عبد الرزاق سواء كان في مصنفه أو في جامعه بس لا أوراه في الجامع حيكون في الجامع لعله يكون في الجامع ليه لأن الجامع في بعض أبواب الطب في بعض أبواب الإيه؟ علامة على ما تطغيرنا أولادكم يكون بهذا العود الهندي فبالتالي ممكن يكون في الجامع أنا بقول كيفية الظنه في معرفة موارد الخبر انا لو وقفت عند الطبراني كده اعتقد ان انت بقى عندك حساسية الان قوية جدا ممكن تقولي انا استغنيت بذكرك للطبراني عن التخريجات كلها وانا استطيع من خلال هذا اتعرف على مصادر الخبر لذلك مش هذكر مصادر الخبر ولا حقول عبد الرزاق ولا حقول ابو بكر بن ابي شيبة ولا حقول اسحاق بن راهوي ولا حقول الطيلسي ولا حقول الكلام ده ليه؟ لانه واضح جدا ان انا لو ذكرت التخريجات تهيئة المهمة عند التبراني فقد استوفيت التخريج إذا انا استوفيت التخريج لكن اقول ان كان هؤلاء المذكرون ممن رواجوا عن الزهري 18 راويا فأكثر الأئمة تخريجا له أبو القاسم الطبراني لذلك أنا بنصح دايما أنا بنصح دايما في مسانيد الأفراد مسانيد الأفراد مسانيد, الأفراد مسانيد الايه زي مثلا نيجي تقول أم قيس دي فرد ها مسانيد الأفراد مسانيد الايه بنصح في مسانيد الأفراد بضرورة الرجوع إلى الايه ها إلى المجميع وأولى ذلك ما ايه هو الطبراني لان ده بيسموه من كتب المجاميع يعني المعاجم تبي بيعتبروها من ايه بيعتبروها من ايه من كتب المجاميع من كتب الايه المجاميع كما قلت اكثر الائمه تخريجا لهذا الحديث ابو القاسم الطبراني فقد استوفى اكثر هذا العدد استوفى اكثر هذا العدد استوفى اكثر هذا العدد فقد رواه عن 14 منهم 14 فرض منهم يعني إن كانوا 18 فقد رواه عن كام ومن السهل إنك تتعرف على الأربع البواقي وهم أولهم صالح ابن كيسان الزهر وبرد ابن سنان وزمعة ابن صالح وصالح بن أبي الأخضر والاثنين برد ابن سنان وصالح بن أبي الأخضر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 معمر وابن جريج وإيه وابن عيين قال ابو القاسم حدثنا اسحاق بن ابراهيم يعني الدبري عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج وابن عيين عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبه ان ام قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الاول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 ها. هذا العلاق علاق وعلى جمع علاق ايه على عليكم او يقول عليكم بصيغة الايه المذكر ويقصد ايه ها ويقصد كانه من باب تنبيه اولياء الامور لهؤلاء الناس النسوه ها عليكم بهذه بهذه العود بهذه تقول هذه العود وهذا الايه يعني العود تسن وتؤنث وتذكر هذه العود وهذا الايه يعني جائز انك تقول هذه العود ها وهذا عليكم بهذه العود الهندي يعني القصط او القصط القصط او الايه او القصط فان فيه سبعة اشفيه منها ذات الجنب قال عبيد الله فاخبرتني ام قيس ان ابنها ده هو ده هو الولد ده ها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 أن يذكر إسحاق بن إبراهيم الدبري مقرونا بالاثنين دول اللي هو معمر ابن عيين لأن إسحاق الدبري كان واسع الحفظ إسحاق بن إبراهيم الدبري إيه؟ كان واسع لذلك أحيانا يخطأوه لكسرة حفظه وكان بيحفظ بكتابه يعني من الحفظ بالإيه؟ بالكتاب ربما يخطأوه لكسرة لأن أحيانا لما يكون الراوي واسع الحديث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 وابن جرير قال حدثنا ابو مسلم الكجي. قال حدثنا حجاج بن منهل وعبد الله بن مسلمه القعنبي ح حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه يبقى منهم هم اللي حدثهم سفيان بن عيينه ابو بكر بن ابي شيبه حجاج بن منهل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 ويحيى بن يحيى التميمي وعمر بن محمد الناقد وزهير بن حارث ها مش كده ولا إيه وهو هنا في زيادة زيادة مين زيادة عن أبي بكر بن أبي شيبة عند عبد الله بن مسلم الفاعنبي وحجاج بن منهل حجاج كمان كمان حجاج حجاج كمان روى إيه عن ابن عيّن وحجاج بن منهل عن إيه ودي رواية تبقى عزيزة شوية لأن حجاج بن منهل إيه بصري حجاج بن منهل ايه بصري لكن نزل الكوفه فلا ربما يكون في بعض نزلاته في الكوفه سمع مين ابن عيينه لكن مشاهير روات ابن عيينه منهم ما أو اولهم مين زهير بن حرب ابو بكر بن ابي شيبه اسحاق بن ابراهيم عمرو بن محمد الناقد يحيى بن محمد بن ابي عمر العدني مش هم دول روات ابن عيينه مش هم دول أحمد بن حنبل ها هما دول الشافعي دول مين دروة سفيان بن عيين لكن حجّد حجّد ها حجّد حجّد ابن ها عمرك الله لا يلتقيان مش كده ولا ايه حجّد فين ها لكن نقول ان سفيان كان اصلا ايه كوفي وبينزل الكوفة فربما يأتيه بعض اغل البصرة في يسمعوا منه لأن لا يستغرب احد فين حجّد من سفيان ما احنا بنقرأ ايام حديث سفيان ما باللي إيش يبقى ده عزيز يبقى ده حجاج إيه إذا حجاج ابن من هال إيه حجاج ابن من هال شعيب ها حجاج ابن من هال حمد ها لكن سفيان لكن ما نصاربش أنا ما نصاربش ليه لأن زي ما قلنا حمد حجاج ابن من هال إيه بصري وربما يكون سفيان ابن عيينة كان في الكوفة وحدث فنقل عنه مين ها لكن أيضا أقول إن كان الرواه عن الزهري من ذكرنا شهره واستفاضه وكسره فأوسعهم رواية من بين اصحاب والصفيضه عنه انتشرت من هو ابن هييث لذلك خرجها من الشيخان الشيخان البخاري وإيه ما انت شفت البخاري خرجها من طريق صدقه صدقه من ايه ابن الفضل مسلم خرجها من طريق جماعه راسهم يحيى يحيى بن يحيى الايه يحيى وابو بكر بن ابي شايبة الاكابر دول اكابر اصحاب ايه او اثبات اصحاب ايه ها سفيان بن عيين. يعني اذا ايضا انتشرت واستفادت عن طريق من سفيان آه ابن عياي قال حدثنا علي بن عبد العزيز يعني البغوي قال حدثنا القعنبي عن مالك يبقى دي رواية الايه مالك ايه من طريق مين عبد الله بن مسلمة عبد الله ابن مسلم القعنب عبد الله ابن مسلم القانب القعنب يروي عن القعنبي البغوي البغوي الكبير البغوي الايه اللي هو علي بن عبد العزيز البغوي علي بن عبد العزيز لايه البغوي علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الرقع عن مالك وحدثنا بكر بن سهل يبقى اللي جاي ورا مين عبد الله بن ايه ها but Ibn Yusuf التنيسي هو بكر بن سهل دا روية مين روية مين بكر بن سهل ابن ضمياطي روية مين روية مين عبد الله بن يوسف التنيسي وطريق طبراني الى مالك من طريق عبد الله مين هو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 القعنبي والتنيسي والايه والاوي اما القعنبي فمن طريق البغوي القعنبي من طريق مين البغوي واما القويسي فمن طريق الصنعاني ها ها واما التنيسي فمن طريق دمياطي ها مش كده ولا ايه ها ها واضح ليه اي الناس تعرف الانساب يعني تعرف ديه ها ها بكر بن سهل عن التنيسي ها البغوي عن مين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 عندنا ثلاثة من رواة الـ إيه عندنا ثلاثة من رواة المواطن هنا، منهم القعنبي والقويسي والتنينسي، تمام؟ وإن كان البخاري ما خرجوش من طريقة التنينسي، لأن كما نعلم أن البخاري بيختار إيه ها ها، بيختار ما ما اختارش الرواة الملك، إنه ما اختار رواد شعيب، ها شعيب بن أبي حمزة، وسفيان ابن إيه ها، وسفيان ابن عيايب، سفيان بن إيه؟ ابن إيه ابن عيايب. واسحاق بن راشد ذكر على هيئة المتابعات يعني سلاستهم قال عن مالك يعني عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عدبى عن أم قيس بنت محصن أنها أتت ابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسته في حجر فبال على ثوبه فدعى رسول الله بماء فنضحه ولم يغسل نضحه رشه ها. رشه ولم يغسل ومع كل يقر رشه وقال نضحه ولم ولم يعني كلمة إن كان نضحه دلت على لم لكن من باب التوكيد انه أراد بالنضح حقيقة النضح الذي هو الرش ها حقيقة النضح الذي هو الإيه؟ آه. نضحه بالماء ها نضح كده بالماء ها. تمام لكن اراد التاكيد وقال ولم واكثر الروايات تقول كده ولم يغسل رش نضح ولم يغسل هذه روايه ايه كما قلنا مالك يبقى دي روايه مالك من طريق الثلاثه من طريق التلاتة. قال حدثني وحدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص قال حدثني أبي يعني عبد العزيز ابن مقلاص المصري قال حدثنا ابن و... يعني ابن مقلاص مصري ويروي عن عبد الله ابن إيه؟ ابن واب المصري قال أخبرني عمرو بن الحارث ويونس يبقى عمرو مين ها عمرو ابن الحارث ويونس ابن يزيد وابن سمعان يبقى دول ثلاثة هم ثلاثة هم منهم ما ها عمرو المصري ويونس ابن يزيد الايلي وعبد الله ابن سمعان ها مولاه أم سلمة عبد الله آه ابن آه تمام آه وابن سمعان ابن عبد الله ابن ابن ابن ابن سمعان المدني ابن سمعان المدني يبقى عمرو بن الحارث ويونس ابن يزيد الايلي وابن سمعان ان ابن شهاب حدثهم عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عقبه عن ام عن قيس عن ام قيس بنت محصن انها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن الله صغير لم ياكل الطعام فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه ولم يغسل دول ثلاثة كما قلنا عمرو بن الحارث الايه اللي هو اللي عمرو بن الحارث بن يعقوب ابو ابي المصر. ها ويونس بن يزيد الايه الايلي وعبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان الايه المدني يبقى دول ثلاثهم ها هؤلاء كم ثلاثة قال وحدثنا بكر بن سهل يعني الدمياطي بكر بن ايه ابن سهل قال حدثنا شعيب بن يحيى، قال اخبرنا الليس بن سعد يبقى دول وايت مين الليس بن سعد من طريق شعيب بن ايه شعيب بن يحيى المصري شعيب بن يحيى الايه المصري خلاص حق. وحدثنا مطلب شعيب الاسدي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الايه كاتب الليس بن سعد قال حدثني الليث يبقى دي روايه مين يبقى روايه الليس من طريقين عبد الله بن صالح الكاتب ها وشعيب بن يحيى كلا عن الليس بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله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 موافق تماما لروايه معمر يبقى سليمان بن كسير الواسطي موافق تماما لروايه من زي ما شفت معمر وابن جرايق وابن وابن عيينه معمر وابن جرايق وابن عيينه وسليمان بن ايه سليمان بن كثير الواسطي وحدثتني ام قيس ان ابنها بال اللي هو ده بقى أن ابنها بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله بما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 الشام، ها، الهقل ابن زياد رواية من الأوزاع عن الأوزاعي عن الزود يبقى دي رواية الإِ الأوزاع، ولا ربما لا تجد ولا تقع على رواية الأوزاعي إلا من هذا الطريق، من هذه الطريق رواية مين التبران رواية الإِ التبران، ها رواية التبران. ليه الرواية دي بتبقى عزيزة ربما لما يكون الخبر استفيد وانتشر عن طريق واحد. بيستسهل روايته من طريق هذا الذي استفيدت عنه أكثر ما يقع لك سفيان بن عيينة يعني لو قلت من طريق سفيان بن عيينة تبقى حتبدأ بقى حتبدأ تبدأ, ذكره تبدأ ذكره ابتداء ها من راوية سفيان بن عيينة الأول وهو من؟ الحميدي وأبو بكر بن أبي شيبه وأحمد بن حنبل ها. والشافعي ها. ها كل دول كده يعني دول يبدأوا ايه سفيان بن عيينه تبدا اكبر واحد روى عن ابن عيينه ها. اكبر واحد روى عن الشافعي المتوفى سنه 204 الحميدي 218 ها وط... ابو بكر بن ابي شيبه 222 و... وبعدين احمد بن حنبل ها. ها. كده ايه؟ ها. احمد اسحاق بن رهواي يبقى كل دوره عن طريق صفيان ها. مش محتاجه لتخريجة ايض انت كده مش بالفهلاوه برضه، القضية مش قضية فهلاوه لكن انت عارف اهو ما انت شفت طريق الطبراني ذكر ابو بكر بن ابي شايب وذكر ما ذكرش طبعا ما ذكرش طريق احمد لكن انت بتستشفها هيحط ايه احمد في مسند ام قيس. ماذا يضع في مسند أم قيس أحمد ده كما قلنا عزيزة عزيزة الحديث عزيزة الحديث يبقى لابد أن يذكر حديث إيه الصبي حديث بول الصبي وحديث علامة تدغرنا أولادكم مش كده ولا إيه واضح ولا إيه آه كما قلنا لكن طريق الأوزاعي جميل الطبراني هو بقى. اللي مين بقى دي بقى لها الطبراني دي بقى دي عايز الطبراني جماعة ده جماعة آه جماعة الخير كله عند الطبران يأتي كده ب غرائب عجائب يأتي بعجائب تدور على حديث الأوزاعي مش حتى إلا عند مين ها آه. آه إلا واحد كده ي وما أمي... لا لا لا, لا. أنت واهيلت أنا هجيبولك من طريق يا ريت يا عم حلوة يا ريت تقولنا من طريق تاني. انا عايز شوف غير الهق لا روا هذا الحديث عن الأوزاعي يا ريت آه.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 يعني ده مجمع الفوائد الطبراني ده مجمع الفوائد يعني فعلا الطبراني صاحب الأسانيد العالية وصاحب المجاميع البديعة يعني تجد عنده ما ليس عند من ها. ها. واللي تعلم منه تنميزه الوفي أبو نعيم الأصبهاني تعلم من التبراني آه. ويأتي بالغرائب ويأتي بالأسانيد آه. أنا بقول بس اللي بيبحث عن التإيه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 بهذا العلاق علي كنا بالايه بالعود علي كنا بالعود يبقى ده طريق اسحاق لكن احنا قلنا سبق ان قلنا الروايه واحده ولا اثنين واحده يبقى هي دي الروايه اسحاق بن راشد ربما يكون ذكر من غير طريق موسى وفيه ايه المعنيين مع أو فيه السياقين ايه السياقين مع يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر العمري العمري يحيى بن عبد الله ها يحيى ابن عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر العمري قال حدثنا احمد بن ابراهيم ابن مخشي الفرغاني قال حدثنا عبيد الله ابن سعيد بن عفير هو سعيد بن عفير المصري سعيد بن عفير الايه عبيد الله ابنه قال حدثني ابي يبقى ابوه مين سعيد بن عوفير او سعيد بن كثير بن عفير سعيد بن كثير بن ايه ها ابن عفير المصري شيخ, الب... شيخ مين ده شيخ البخاري شيخ البخاري وقد اكثر من التخريج له ها ها في طبقة مين يحيى بن بكير او يحيى بن عبد الله ابن يحيى بن عبد الله بن بكير سعيد بن عفير او عبيد الله بن سعيد بن عفير عن ابيه قال حدثني ابي قال حدثني جدي خال المغيرة لو جده لو عوفيد خال المغيرة آه ابن آه حسين ابن راشد الهاشمي قال حدثني يحيى يحيى ابن عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر العمري قال حدثني محمد ابن مسلم ابن شياب من محمد ابن مسلم ابن شياب الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شيا ابن ال الزهري عن عبيد الله فذكر حكاية البول انها اتت, أنها أتت. اخر ذلك يعقوب ابن عطاء يعقوب ابن عطاء والخبر من طريق زمعة بن صالح وزمعة بن صالح كأنه له طريقين طريق عن الزور مباشرة وطريق عن, مين؟ عن يعقوب ابن عطاء يعقوب ابن عطاء فأما طريق يعقوب ابن عطاء هكذا قال التبراني قال لا لم يقل حدثنا هكذا علق هكذا ايه علق المفضل ابن محمد الجندي وان كان المفضل الجندي قد روى عنه التبراني سماعا باخبرنا وحدثنا لكن هنا قال قال قال, قال, قال المفضل ابن محمد الجندي اللي هو صاحب كتاب ايه فضائل المدينه اللي هو ابو سعيد الايه الجندي المفضل ابن محمد ابو سعيد الايه الجندي المفضل ابن محمد الجندي قال حدثنا ابو خمه محمد بن يوسف قال حدثنا ابو قره ابو قره طارق ابن موسى طارق ابن موسى ابو قره قال ذكر زعمه ابن صا ذكر ذكر زعمه ابن صا جمعته ابن صالح عن يعقوب بن عطاء عن الزهري يبقى يعقوب بن عطاء يعقوب بن عطاء ابن ايه ها ابن ابي ربيع وليعقوب الا ان يكون بس انا مش قادر اكذب ان ده تصحيح يعقوب ابن عدبه يعني اصلي يعقوب ابن عطاء في طبقة الزهري فهل عنه واكبر منه شويه كمان يعني يعقوب ابن عطاء ابن ابي ربيع يعني في طبقة الزور إلا أن يكون سمى تصحيف لكن الذي أعلم أن زمع ابن صالح له قطعا رواية عن يعقوب ابن عدبة له قطعا رواية عن يعقوب ابن عدبة لكن له رواية عن يعقوب ابن عطاء مع أن يعقوب ابن عطاء كما قلت لك إيه؟ لكن هكذا وقع عند التبران يعقوب ابن عطاء وأنا أقول يعقوب ابن عطبة له رواية عن الزهور ولذمع رواية إيه؟ عنه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 نستبقي يسيرا لاني ما دققتش قوي هل هو يعقوب ابن عطاء او يعقوب ابن عذبه وان كان انا بميل شويه انه يعقوب ابن عذ انا بميل شويه ما اقدرش اجزم حتى اتيقن ونقف على روايه يعقوب بن ايه ابن عذبه والا فزمعه ابن صالح له روايه عن الزهري عند الطائي يعني أبو داود الطياثي قال أخبرنا زمعات ابن صالح عن الزهر يبقى دلو زمع عن مين يبقى في زمع وفي يعقوب لكن يعقوب من ها ومن طريق زمعة. ها يعقوب مين هذا ما نتوقف فيه يسيرا حتى نراجع مع أن النسخة هكذا عندنا من الطبراني هي فيها أخطأ طبعا النسخة من الطبراني مش متحققة تحقيق تام فيها أخطاء إلا أن يكون يعني يقوى ظني أنه يعقوب بن إيه؟ ها يعقوب بن عد يعقوب بن عد في طبقة دون طبقة مين يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ويعقوب له رواية عن إيه عن يعني يعقوب بن عد له رواية عن إيه عن الزب نقتصر على هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اليك